التسجيل السابع. اقرأ النص الآتي ثم استخرج الشخصيات الواردة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره